لا هي تؤمن قلوبهم وأسر نجوى الذين غلموهل هذا إلا بشغ مثلكم أفتتون السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماوات والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاس أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما رسل الأهل ما آمنت قبلهم من قرية أهل كنائ فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم Fasalou ahl al-ẓikr in kuntum la t'alamou. Fasalou ahl al-ẓikr in kuntum la t'alamou. Wma j'galna hum jasda la ya'kulu ما صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن شاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعقلون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 مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنها كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعيبين لو أردنا أن نتخذ له ولنتخذناه من لدننا لنتخذناه من لدننا إن كنا فاعلين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 يسبحون الليل والنهار لا يفتوهون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله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 افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سُبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفام محفوظا وهم عن آياتها وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌّ في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا تَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَلِكَ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 يتخذونك إلا هزوا إيتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر رحمانهم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن ولا عون ظهورهم ولا هم منصرون بل تأتيهم بغتة فتبتهم فتبتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم لَهُ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حين لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَمِثُّهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ فلا يستطيعون ردها ولا هم يوضرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 لا نصر أنفسهم ولاهم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وأبائهم حتى قال عليهم العمر فلا يرون أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها F-homologo oli vuon, kulin naama, unti, ukkum, billahi. Vala, jesma, untu, aida, maijun, aru. Vala, jesma, sattum, nafatum, minna, että viro, pikala, ja لا يقولون يا وإنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط اليوم القيامة ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تغلب نفس شيئا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 وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم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 Koustehumiu, kovelluekun, evi, بِهِ evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, evi, وَلَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِئٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا على ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْهُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا وكانوا لنا عبدين ولو أن آتيناه حكم وعلم ونجينا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 وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 Wokunna lahaum hafiðin Waiyuba iz naadā Rabhau Anni Messani ضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله، وأتيناه أهله، ومثلهم معهم رحمة من عندنا. Rahmata minnain dinna, wa wa Ismail wa idris wa zalkil kullum min al مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أهلا نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ألا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 رب لا تذرني فردا وأن تخير الوالدين فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين واللاتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين إن هذه أمة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 يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي فلا كفران لسعيه وان له كاتب وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى حتي أجوج ومأجوج وهم من كل حدبي يرسلون وقتر بل وعد الحق وقتر بل وعد الحق فإذا هي شخصة أبصر الذين كفوا ياويلنا ياويلنا قد كن في غفلة هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا Ya oylena, kud kunna fi' rafletin minhada Kud kunna fi' rafletin minhada Bel kunna zhalimin Bel kunna zhalimin Innekum Allah يحصَبُ جَهَنَّمَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَا أَنْتُمْ لَا وكل فيها خالدون وكل فيها خالدون لهم فيها سفير لهم فيها سفير وهم فيها إن الذين سبقت لهم من الحسن إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون Ymmärgäytyvät, he لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون هذا يومكم الذي كنتم تعدون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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلا غل قوم عبدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما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 لو فق الاذن تكم على سوائم وإن أدري وإن أدري أقرب أم بعيد ما تعد إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون